فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ نَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ سَنُبَدِّلُ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدوا وقومها يصJDون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون.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 قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ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 إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج النهم ولا نخرج النهم منها أذلتوهم صاغرون قال يا أيها الملا أئيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين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 وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون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 اللّ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ قُلِي لَمَّا تَذَكَّرُوا أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُسِلُّ الرِّيَاحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَي رَحْمَةٍ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 ما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون